شيء غير حب ولا قلب على زعلي عايزني تاني يا سداد واسيب حياتك تسرق شيء مستحيل الناساء أو حتى فكر فيك والله أنا قلبي جاني Da, da, da, كلها بوهم في روحي وأقول لها إنك أكيد محتاج لها كدبت كل دليل عيشتني في أجمل هوا ووعدتني أنكون سوا أخرتها ضار